أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلب تروب في الأرض وهم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 منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت هم رسلهم 119. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء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 قال حاتفهم في روضه يحضرون وانما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون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 شون تتشود ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاءُكُم مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَات لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 وَمِنْ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 113. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 114. وله من في السماوات والأرض 115. كل له قالتون 116. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أمفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل استبع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم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 مِنَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 118. كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم لبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكرو بما أتيناهم فتمت دَعْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلنا عَلَيْهِمْ سُلْطانا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون، فأَتِذَ الْقُرْبَاحَ الْقَوْءَ الْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 كهم المضيعون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحيك، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟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 117. من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صارحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليثيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبتقه في السماك كيف يشاء فيبتقه في السماك كيف يشاء ويجعله في سفن الودق يخرج من خلاله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 نعمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسل لرحم فرأوه مصفر اللَّغْلُ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُ فَإِن نك لا تسمع الموت ولا تسمع صمّ الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِيدٌ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ الله الذي خلفكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيفة يطلق ما يشاء وهو العليم القدير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 اَيومَ اِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ مُسْتَعْذِبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حفق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون